لوجه الله بالنصحكم كفا يزنو وأبل العمر من يعاتي تعالوا انتم تعالوا, تعالوا, تعالوا, تعالوا انتبوا انتعاهد على الطاعة خطفا يغفله ألم اقتربت الساعة؟ ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي، يمكن بحب النبي نتهنى بشفاعة.